شبكه انصاري اهل البيت الاسلاميه هل هذا القران اللي تدعوا يا شيعة هم ومن هذا فأغشين... او هذا, أو هذا. ها. أو هاد؟ هاد ها. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتمامت طولك وفي حسنك جو هذي اي صوره نعم هذا هو مصحف فاطمه تجوري شنو هم والله ما أدري. انا اسال فقط يوفن الشيعي هذا اي قران بعد اذكنون بس خلي دار عندي شويه بارك الله فيك وقت الاذان ان شاء الله ارجع ها ها ابو الله ها اللي يسال هذه غرفه شنو وهذه غرفه المسلمين هذه غرفه اهل السنه والجماعه غرفه اهل التوحيد هذا قران شنو اترك المايك للشيعي ابي واحد من الشيعة جاوبنا هل هذا القران اللي تدعونه يا شيعة لمن يخرج مهديكم وصالح يطلع معاه القران ام هذا مصحف فاطمة ولا ايش بالضبط والله عاد يقول ايش قال والله ما ادري بعد دعواتي على انا والله ما عاد الفيراني كلني اعرفه شيمخو وبيرو وبيو ها شنو بعد ها ها ها هذا قران شنو يلا سمحوا يا شيعة يرذاب النبضون غويشوبد هندسون هندسون شنو شنو هندسون ها حفيد الدليل هندسون شنو انا خابر حمبزان انا خابر شيء بالبر ان قال لحنبزان وحوه وعصابع العروس و هذا بالربيع لا طلعنا كشتة ها نلقاه عدل لا لا حمبزون هذه ما تنوكل ما تنوكل ما تنوك ادري هذا قران كنا شيعة انا اسال اخي طلعت لكم المايك انا اسال انا واحد قاعد اسال المايك لكم يلا اي شي 12 يتوضع علي نبي احد المراجع الشيعة ها يقرأ قران منو وخا التلفزيون مو تلفزيون الحين اول جائزه اول جوائز آه موبايل اول جائزه صعبه هذه صعبه صعبه اشيعه انا اقدم صله تربه كربلائيه لمن يعطي اسم عالم شيعي واحد ممتاز يا انون احسنت يا انون مبارك يلا فيك ها شفت شلون؟ نون مستغرب مبطل عينه ها؟ شوف عيون عيو نون تقول فنايل قهوه نقلبها ما شاء الله لا اله الا الله من حقه يستغرب الرجل من حقه ما مر علينا قران كذي لا تكلم جيت والله ما مر علينا قران كذي ولا تلو بهالطريقه ها؟ شوف هروبكم يا شيعة او هروبكم على هذا السؤال يثبت ان هذا القران فعلا موجود لكن يا اخوان لو لو راجعنا مصاحف الشيعة لو راجعنا كلنا مصاحف الشيعة نقال كثيره صح خلينا كم مصحف عند الشيعة والا في روايات اهل البيت عندنا صحيفه فاطمه وهي غير مصحف فاطمه ترى الصحيفه غير المصحف ها طيب وعندنا كذلك لوح فاطمه لوح فاطمه وهو غير مصحف فاطمه وغير صحيفه فاطمة وعندنا في الروايات مصحف فاطمه الذي نزل من السماء يا وعندنا في الروايات مصحف فاطمه الذي كتبه امير المؤمنين أخذ. والمشهور الحديث عن مصحف فاطمه الذي كتبه أمير المؤمنين عليه السلام بعد. وإلا هناك الصحيفه الفاطميه وهناك اللوح الفاطمي وهناك المصحف الفاطمي الذي نزل من السماء واحنا نسال وينهم هذول احنا من حقنا نسال ها صفيحه ماديش طبيعي مادي فطاير غذهم احنا نسأل الشيعة وينها اللي ذكروا هذا المعمم وينها وين الصحف هذه كلها يبكم ردوا ما تردون دعاك ليش ما جايبوننا الشيعة احنا سبينا يا اخوان احنا قاعدين نسال في معتقدهم وصل التسجيل ومن حقنا ايضا نعرف ونسال عن هل التسجيل والمصاحف كلها وينها عند بليك لنتون لا هذا لغه بالله احسنت احسنت يا ابو عبد الله لانهم على دين اذا ظهروه اذلهم الله سبحانه وتعالى صنت والله تتوقعون ما فيها شيء ما فيها شيعه في شيعه لكن ما يلامون لما تشوفون الشيعه منصطبين بالطريقه هذه يعني يا اما فعلا ان هذه المصاحف موجوده عندهم وذكرهها علماهم زين ومثابته ايضا في كتبهم او يمكن البعض منهم يمكن اول مره يسمع هذول خصوصا الشيعه لما يروحون الاحسانيات ترى وايد من الشيعه يروحون الاحسانيات عاد ايش تذكرون واحد من الشيعه المبتدئين يقول والله بسعود منامه صغير يعني نص صغير ما احب اروح الاحسانيات لان اللي قاعد اشوفه شيء اخي رعب مفصخين بالاحسانيات طرق الصراويل هذا يضرب راسه وهذا بالسلسله وهذا بالنعال تكرم الله سامع وهذا مو لاقي له شيء بالجوتي وهذا مش عارف ايش وهذا مال حق يطق نفسه يقول حق اللي ورا تطقني اللي ما لي خلق طقتني زوجتي طيب هم هم انا بتبرع بتبرع من عندي انا نافع فيكم وجه الله بعد ايش تبون؟ لا فيكم وجه الله يا الشيعة تستاهلون يلا عندي طفل واحد دقيته شيعي يقرأ قرآن موجود عندي الحين قاعد معاكم ان شاء الله هذا احسن واحد فينا مع انه قراها غلط لكن على الاقل من غيره شيخ ما همرجع شيخ نقول هم؟ نقول شيخ تفضل اسمع حسين الفهد سامعني في اسمع حسين الناس اله الناس ملك الناس من شر الوسواس <تصفيق> قال الناس. الوسو... الناس اله الناس, الناس. شجر... لا إله الله, الله. شوي شوي من اول يلا. وراء تشوف شنو المقصد من ان من اول من اول يلا من اول يلا شنو الرحمن الرحيم يقول اعوذ برب الناس اله الناس مالك الناس نشغل الو... يا والان بيحد من من مراجع الشيعة يه. هذا يعني يسمع اللي يسمع بهجة قمر يقول هذا لابس تراكي وحط حيول وحاط له قلب ها والقدله طايحه تقول قدله تيست وفرق بالنص تقول ظهر نعيه بهجة قمر بهجه قمر ايراني ومرجع تفضل الان قام الصلاة يلا ولاده متعشره ظاهر <تصفيق> وحده تطلق والله صوت وحده تطلق تقول عنز يلا شنو ولدت <تصفيق> نعم انا هذا اللي عندي انا هذا اللي عندي من اصوات فراجعك شبكة أنصار أهم